بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه عدا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا 122. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا ذكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يقول لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي لين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آية كأن لا تكلمنا ثلاث ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته وعشيها يا يحي خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والكر في الكتاب مغيمئذ تبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت انني اعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقيا قال إنما أنا رسول ربك انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أكبغيا قال كذلك قال ربك هو علي هينون ولنجعله آية ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته توفا انتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل المخاض الى جن النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم من فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي انني نذرت للرحمن صوما اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمل وَيَمُلْقَدِ لِيَأْتِ شَيْئًا فَرِيَّ يَأْخْتَعَرُونَ مَا كَانَ أَبُو كِمْ رَأْسَوْا وَمَا كَانَتْ أُمُكِ بَغِيَّ فَأَشَارَتْ إلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِن عبد الله آتاني الكتاب آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا.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 أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين، وأدرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نحن لث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا من نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يقني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطاً سوية يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراضي الأنت عن آلهتي يا إبراهيم 119. لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك 111. سأستغفر لك ربي 112. إنه كان بي حفيا 113. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا كون بدعاء رب شقيا، فلم اعتزلوا وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلن جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صِدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وذهبنا له من رحمتنا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 إنه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً عنيماً أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبئين من جريت آدم ومن من حملنا ومن من حملنا معه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا ومن من هدينا وجب بينا إذا تتل عليهم آيات الرحمن خروج جدو وبكيا فخلف من بعدهم خلف الأباء الصلاة وتبع الشهوات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 إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا ألا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك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 أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مُدْخِرِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها آيات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن نديى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً قل من كان في الضلالة فليمجد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا افرايت الذي كفر بآياتنا وقال لاعتين ما له وولدا اطلع الغيب اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا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 أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدا يوم نحشو المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عن وَاَحْمَانَ عَدَّ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ رِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عددا لقد احصاه وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يستغناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا